أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب وأسأله السلامة من زمان بليت به نوايبه تشيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير امر وقته عن المشاهده الغيوب وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبه تنوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب ومن لغير باب الله باب ولا مولا سواه ولا حبيب كريم منعم بر لطيف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 فإني عنك أن أتني الذنوب وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب فآمن روعتي واكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب وآنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب ولشجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم أذوبوا ولكنني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حول واعتصامي به وإليه مبتهلا أتيب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 ومرعى ذود آمالي خصيب وصل على النبي وآله ما ترنم في الأراك العندليب